بل قالوا أفغاث أقلام بل افتراه بل وشاعر فليأتنا بآية فليأتنا 119. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون 119. لقد أخذناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلتنا المسرفين لقد كِنون وكَم قَصَمنا مِنْ قَوْمٍ كَانَت ظَالِمًا وَأَنْشَأنا بَعْدَهُمْ قَوْمًا فَلَمَّا أَحَسَّوْا بَسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ لَا تَوْضَحُهُمْ 119. ويقذف بالحق على الباطل فيذمغه فإذا هو ذاهق 110. <enga> <ولكم> مِمَّا تَصِفُونَ مما <ولا> نَقَزُوا أَلِعَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يوم <تصفيق> ما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 Surah al ذحون وما خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون أَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتُنْزِلَ عَلَيْهِمْ حَطَبًا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدًّا 119. عاقب الذين الوضع حَتَّمَ مِن عَذَابِ رَبِّكَ لَا in Well hey. Oh, Hatta Oh 119. قد علمت أُبْتِلَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ جئناه لقط إلى الأرض التي باركت فيها للعالمين، ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَوْمَئِذٍ go وَأَنذِرْ خَلْقَ رَبِّكَ ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ وَنُوحًا إِذْ نَذَرَ مِنْ قَوْمِهِ فَنَجَّاهُ اللَّهُ ونصرناه من القوم الذين كذروا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم فَادْعُ ذُو الْقُسْلَيْنِ مَن يَرْحَمُكَ مَن ذَا الَّذِي حَوْفٍ إِذ نَفَشَ بِهِ ظُلْمٌ الْقَوْمِ وَقُنَّ مِنْ تَفَهَّمْنَا قَوْلَ الْمَنَّانَ وَقُل لَّنْ نَّأْتِيَنَّ حُكْمًا وَعِلْمًا غير وكنا فاعلين وَأَلَّنَّهُ صَنَعَ لَغُوزِ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بأسكم 129. وعاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عاد ومن <laughs> تجرنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله وآ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 وانتجرنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين نفخنا فيها من روحنا وجعلناها وزناية للعالمين إن هذه أمتكم 111. واحدة وأنا ربكم فاعبدون 112. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا 124. وهو مؤمن فلا كفران لسعه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلتنا اِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وغم مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَقُدِّرَ الْوَقْتُ وَالْعَدُّ قُفْ فَإِذَا شخصة أبصر الذين كفروا فإذا هي شخصة أبصر الذين كفروا يا ويلنا قلبك. رفلة من هذا بل Leum. إن الذين سبقت لهم من الحسن أولاد I'm a mother